اليوم في بيان ان خبر العدل طاره ان يكون مقبولا وطاره ان يكون مردود اي يعقل هذا خبر العدل طاره ان يكون مقبولا وطاره يكون ايش مرضوداً. فلو سألت أي أحد كيف يكون خبر العدل فيقول لك مقبولا يكون مقبولا والصحيح أن خبر العدل له حالات طارة يكون مقبولا وطارة يكون مردودا فقد يقول قائل منكم متى يكون خبر العدل مقبولا ومتى يكون خبر العدل مردودا هل له حالات نعرف به متى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا أولا ينبغي أن نعلم أنه خبر العدل الأصل فيه وأهل العدل وأهل الضبط أن أهل العدالة والضبط يقبل حديثهم عند جميع العلماء يكون حديثهم مقبولا عند جميع العلماء لكنه أحيانا يرده العلماء مع أنه خبر من خبر العدل ويردون خبره فإذن هنا المشكلة فلذلك ينبغي أن نذكر توضيحا يبين حالة القبول وحالة الرد يعني متى نقول هذا خبر العدل كيف هو مقبول ومتى نقول هذا خبر العدل ولكنه مردود ولكنه مردود أولا استحرروا أعينكم أن الأصل في خبر العدل مقبول هذه قاعدة مسلمة وتلقاها جميع علماء الحديث بالقبل أن الأصل في خبر العدل كيف يكون مقبولا إلا وهذا الاستثناء هو كما يقولون هو معيار العلوم هو معيار العلوم وميزان أصول الحديث وميزان المصطلح، فلذلك التركيز يكون دائما عند القيد وعند الشرط وعند الاستثناء، لأن معيار العلوم يكون على هذه فلذلك قلنا الأصل في خبر العدل أن يكون مقبولا إلا إذا قام الدليل على أنه قد وهم. إذا قام الدليل على أنه قد وهم في خبري وهو عدل ماذا نفعل في خبري أنا ذك يرد خبره يرد واضح ما في إشكال مثل الحديث الشاذ الحديث الشاذ الذي يووي من قيل فيه مقبول يعني خالف فيه من هو أوثق منه أو إذا شئنا أن نعرف الشاذ ماذا نقول فيه هو. هذا غير صحيح هذا التعريف ناقص والمناطق يقولون تعرف ينبغي أن تكون جامعة مانعة فإذا قلنا مخالفة الثقة لمنه وأوثق منه فمخالفة الثقة للثقة أو مخالفة الثقة للثقات فليس بالضروري أن يكون شذ فلماذا يكون هذا الثقة هو على الصواب وهذا المخالف هو على خطأ فإذا التعريف ناقص وقد سبق أن بينا أن المناطق قالوا في التعريف وعلماء التعريف وقالوا ما لأ ينبغي أن يكون التعريف جامعا مانعا وما هو التعريف الجامع المانع ليقطع عن هذا السياق إن شاء الله لكن لا بأس أن نشير من باب أشارف أشار لما أن الأخ ذكر التعريف المشهور على الألسن وقد ذكره وحتى الحافظ المحجة ولا كره مخالفة المقبول فإذا قلت مخالفة الثقة للثقة هل يدخل معنا حديث حسن؟ لا يدخل لا يدخل حديث حسن إنما يدخل حديث صحيح بنوعين. لكن إذا قلت مخالفة المقبول المقبول لمن هو أثق منه يدخل الحسن ويدخل الصحيح لأن المقبول يدخل فيه إيش؟ الحسن إن خف ضبطه فالحسن لذاته لكن إذا كان كلهم ثقات فكيف يكون الحديث؟ صحيحة الصحيح? يدخل معنا الحسن؟ لا. لا يدخل فلذلك القول بأن مخالفة المقبول هذا هو الصحيح ركزوا ركزوا معجيين الأسطور في خبر العدل كيف يكون؟ مقبول. مقبولاً إلا إذا قام الدليل على أنه وهم في خبره كيف يكون ذاك يرد خبره قلنا المثال اذكر المثال الشيط. حديث الشاذ حديث الشاذ الذي يرويه المقرون الذي خالف منه أو منه هذا مثال ومثال آخر المضطرب المضطرب كما يقول العراقي في الفية في شرح الفية يقول مضطرب بضم المين وكسر رأس مفاعل ولاضطراب موجب للضعف ولاضطراب موجب للضعف هكذا يقول في الفئة العراقي وارجعوا إليه عادي بقضية فمثلا ركزوا معي المضطرب المضطرب إيه كيف يعني حديث مضطرب يختلف فيه يختلف فيه الحفار على أحد الرواب الثقات يكون الاختلاف بوجوه متكافئة فإذا كان الاختلاف بوجوه متكافئة يمكن الجمع أو يتعذر الجمع يتعذر الجمع لا يمكن يتعذر الجمع وأحيانا يردون حديثا ماذا أحد الحفاظ بماذا يردونه ركزوا معي جيدا وهذا مهم طالب عم يتنبلي هذه المسألة طالة يردون حديث أحد الحفاظ ماذا يقولون ليس هذا من حديثه سبحان الله ليس هذا من حديثه ومن يقرأ منكم كتاب المنار المنيف لابن القيم رحمه الله تعالى ويدقق فيه إذا قرأتم كتاب المنار المنيف لابن القيم ستجدون أنه رحمه الله تعالى يذكر صور الكتاب المنار المنيف فيه أنواع وفي يعني حقق الآن بتحقيقاته مختلفة يذكر فيه رحمه الله تعالى أن كثير من الناس هذا المنار المنيف ولو نسخ كثير يقول كثير من الناس ولسيما اتطلبا عندما يذكر الحديث من كثرة مشاممته وملامسته ومسافنته لشيخه عندما يذكر الحديث على أن هذا حديث أولان يقول لا هذا ليس من حديثه ويرد الحديث لكونه ليس من حديث الشيخه لماذا؟ قال مثلا تصور واحد أنت تعرف تعرف شيخك ما يحب وما لا يحب تعرف شيخك يكره كذا ويحب كذا ثم يأتي واحد ويقول الشيخ فلان يحب كذا وكذا وأنت تعلم أنه يكره ذلك ولا يحبه ماذا تقول؟ يعني لا تحتاج إلى أن تبحث عن السند وإلى أن تبحث على ماذا؟ على من يؤيد ومن يرد عفوا القول من يقول بأنه يحب كذا وهو يكره مباشرة تقول ليس هذا من حديثي واضح؟ بماذا من كثرتي قال كذلك عندما يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى قال لو تغلق سكايب قال الشيخ ابن القيم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قال في بعض الأحيان ركزوا معجين يقول قال رسول الله كذا وكذا قال رسول الله كذا وكذا فيأتي وفيقول هذا حديث ضعيف دون أن يرجع إلى السند ودون أن يرجع إلى كتب الرجال ودون أن يرجع إلى معاني الحديث ودون أن يجمع الطروق قدون ي... لماذا؟ لأنه من كثرة ممارسته لهذا العلم يعلم أن هذا الحديث لا يكون إلا ضعيف وهذا كما قال بعض المحدثين كأنه كيانا كأنه كيانا ولا يعني هذا كما قال نوابيحات وغيره وقال هذا كثير من السلف قال مثلا قال له حديث فلان ماذا تقول فيه قال ضعيف قال كيف عرفت انه ضعيف قال اذهب الى فلان والى فلان والى فلان وانظر ماذا يقول كلهم قالوا ضعيف ثم ذكر حديث اخر قال كيف هذا هذا فيه كذا وكذا قال اذهب إلى فلان والى فلان وقيد حكمه وانظر ماذا يقول فذهب اليهم إذا بهم وافقوه على حكمه فقال سبحان الله كيف عرفت ذلك قال ارايت الصيرفي الصيرفي لو تعطيه عملة دراهم أو دنانير أو أي عملة ينظر إليها وبما أنه حكيم وبما أنه مطلع وبما أنه صاحب الحرفة يقول لهذا مزيف كيف عرف أنه مزيف لأنها صنعته لأنها صنعته وكذلك المحدث عندما تذكر له كذا وكذا ويقول لك هذا حديث ضعيف فلذلك يقولون ليس هذا من حديثه بل هو حديث فنانه هذه عبارة تجدونها كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لنبى حاتم أو تجدونه في كتب الرجال بصفة عامة. هذا الحديث يقولك هذا الحديث ليس هذا من حديثه بل هو حديث فلان. كيف عرفوا أنه من حديث فلان؟ يقول إنما دخل عليه أثناء مذاكرة فلان له كانوا في مذاكرة فعلق الحديث في ذهنه وظنه أنه من حديثه. يعني في مجلس مذاكرة صار هذا يذكر حديث وهذا يذكر حديث وأنت تذكر حديثا ثم إذا به عالق في ذهنه حديث ذكر في مجلس المذاكرة ومجلس المناضه فيقول هذا من حديثي هذا من حديثي كيف عرفه أو يقول هذا ليس من حديثي كما يبين ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لعيدل الترمذي ومثل الثلث ويقع هذا للزور هذا كتاب العلل كتاب رائع ولكن صعب ولذلك يعني العلل علم يحتاج إلى متضلع في هذا الفن كعلي بن المديني وكالدار قطني فإذا قرأتم كتاب بن رجل الحنبلي على أن النسخ يعني معظمها فيها يعتورها النقص ويعتورها الحذف ويعتويها التحريف ويعتويها حتى البعض المحققين سبحان الله للأسف يعني زادوا كما يقول إراث على إدبان فترجع إلى الكتاب وتجد فيه أخطاء كثيرة لذلك يقولون إذا أرسل أحد الحفاظ حديثا أحد الحفاظ أرسل حديث خذوا أي حافظ أي حفظ ثم يأتي بحديث ويرسله يقول مثلاً يذكر قرى رسول الله ولم يذكر السند يرسله ولم يذكر اسم شيخي لماذا؟ هذا الحديث مرسل وطبعا هذا من أنثال هذا يخاف الأئمة الأئمة يخافون من واحد يذكر حديثا وهو حافظ تصور سفيان الثوري سفيان بن عيين الإمام مالك علي بن المديني، أئمة كبار يذكرون حديثا ويرسلونه يرسله يقول حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله وبينه وبين رسول الله مفاوز تقطع إليها بالعناق يحتاج إلى مسافات ولكنه يقول قال رسول الله والذي يقول, يقول مثل عن الشعبي قال رسول الله وبينه وبين الشعبي مفاوز الشعبي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو تابع لكنه لم يدرك رسول الله هل يخول لنا أن نقول قال رسول الله هذا الحديث نقول له بينه وبين رسول الله مفاوز فإذا فعل هذا الحافظ